قل لي علامك هاجرنا يا من تساوي ناظر العين حتى تصالك خف عنا واحنا علامك Żebyś miał ايامنا لو عاكسنا نبقى عبر الايام وافين يا من عليك الزين بنا يتواصفن فيك المزايد في اللي على مكه هاتفداك يا من تساوينا حتى اتصالك خفايف يا من عليك الزين بنا يتواصفا فيك المزاين فيك الوصوف تجمع عنا الطيب والأخلاق والزين وكلم مشاعر يخطى عنا والقلب عندك خدته رهين لو بعدنا وابعدت عنا